حصريا على موقع معرضانات دوت كوم اونلي <تصفيق> موجوع والهم قتني وغصبنا عني جموعي بتبان وبحاول اداري كتير ان انا مكسور وان انا تعبان السنة في الاخر بضع فعملي طب ما انا انسان انسان والحزن كسرني لكن مضطر ان انا مشكيش وبحاول ان اتعطل مهما تقلم لازم يعيش قلنا عيوني بلاش الدعمة يا ريت ما تبضحنيش انسان بتعبنا انا نفسيا اني بفكر في الاحداث وبدأ اقفل تفاصيل واطلع متخنين اقرب ناس بعد انا بزيت بتتعب ويزيت جوه يالوسوس وبدأت اخاف من الناس ما انا ما اعرف حد جديد مش بعرف انا مش شكي وكل شوية الفكر يزيد فبقيت من طوي وبعمل كل وانا من بعيد لبعيد فين اقولوا ممكن الان قد عشان الليل مش فضاح بدار الدمع في عيني مهما يكون جوايا جروح بحبس نفسي انا وتمويعات يمكن يوم ارتاح الليل بس ترجع ذكرى سري محدش يعرف بيه في الليل بيجيلي اسئله دايما قبلهم كلمة ليه في قلبي بيعني لو قاعده اللي نشيله اللي مخبيه احتاج حصل انام اه كان قلبي لسه نخاف بس إلا نفيض حرام مش متوقع <تصفيق>